إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وبعده فدرسنا درس اليوم يا طلبة العلم كما أسلفت قاصر على حصتين اثنتين أما أولى حصتنا فسوف نخرج بها عن نظام درسنا إلى حاجة عرضت وإلى مصلحة راجحة وتعلمون أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كنا لن نخرج عن أدب الصلة فنحن لازلنا في الميدان لأن على أصل أن الأدب وعاء العلم وأن الأدب سابق عليه بل ما العلم إلا ثمر من ثمراته كما قال تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلم فقدم الحكم على العلم فلذا لن نخرج كذلك عن نظام درسنا وإن كنا نخرج عن حصة درسنا هذه يا طلبة العلم فلم تكون هذه الحصة من كتاب الحليلة للدكتور بقر بن عبد الله بن أبي زيد وإن كانت في أدب الطلب كما أسلفت أنها وأما الحصة الثانية فتتمة لكتاب الزكاة إن شاء الله تعالى دراسة سائل رب العالمين بأن يكون درسنا هذا هو الأخير هو الأخير والمتمم لأحكام الزكاة وفيه اليوم ثلاثة أبواد أما الباب الأول ففي أصناف الزكاة وأما الباب الثاني ففي صدقة الفطر وأما الباب الثالث ففي الخمس في زكاة الخمس واضح فهذا أولا ما نلتقي عليه طلبة العلم قلت هذا لتهيوا أسمعكم ولتستشرف نفوسكم إلى ما تسمعون بإذن رب العالمين سائلا رب العالمين أول الأمر أن يلهمني رشد وأن يفتح علي من خدائن العلم وعليكم من خدائن الفهم هو لذلك والقادر علي وأن يجنبني فيما أنا فيه من الزلل ومن الخطأ وأن لا يكنني في ذلك إلى نفسي طرفة عيد وأن يأخذ بناصيته ونواصيكم إلى الخير فهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصيص كلمتنا اليوم يا طلبة العلم في الأدب عنوانها مجالس العلماء فنحن بحاجة إلى كلمة نصف بها مجالس العلماء لأن مجالس العلماء هي في حقيقتها مجالس الأنبياء لأن العلماء هم ورثت الأنبياء، إذا فلهم نصيب من شرف النبوة، ولهذا يتعين ما أن يكون لهم النصيب من الأدب مع النبوة، فرق في قوله لأن المعنى غائب عن كثير من الناس. وإذ ذكرت كلمة أول الأمر في فضلها فحسبنا فضلا أنها مجالس تحضرها ملائكة ربي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي بها تتنزم السكينة من السماوات الحلة وتغشان فيها رحمات ربي فنحن في هذه المجالس مترقبون لرحمات رب العالمين سبحانه وتعالى فلعل رحمة من الرحمات النازلة تصيب أحدنا في هذه المجالس فليس يعذبه ربه أبدا مجالس شرفها في ذكر الله سبحانه وتعالى لعمار بيوته وللتالين لكتابه في سمواته العلم فأي شرف هذا الذي نحن فيه ولا يدانيه والله شرف ولو تعلمون أن أسماءكم تتردد في جنبات السماوات اسماً اسماً وواحداً واحداً وإنما الشرف أن الذي يذكرنا الآن هو ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرناه ووعده في كتابه حب. يقول فاذكروني اذكركم فاذكروني اذكركم ولا ينقطع الخير عند هذا وانما ترثمته وتمامه فيما نعود به عباد الله من خير المكافأة واعظمها ان يقول الله يشهد ملائكته اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم شدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ألا نعم المكافأة ألا نعم المكافأة ألا أعظم الشرف عباد الله حتى ينادي المنادي من قبله سبحانه وتعالى يقول قوم مغفورا لكم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات حسنات حتى يباهي الله سبحانه وتعالى بأهلها ملائكة السماء وجعل لهذه المجالس جعل لهذه المجالس من خاصة ملائكته تتلمسها وتطلبها فتأتيها منصطة تستمعوا وتعود إلى ربها العليم الخبير بخبرها ورب العالمين يسألهم وهو يعلم حتى يقول لهم مشهد ملائكتي أني قد غفرت لهم حتى من جاءها من جاءها لا يريد ما فيها من علم ولا من معرفة وغايته فيها أن يطلب فلانا أو أن يجلس مستريحا أو, أو إلى آخره فإنه يعود بشرف المكافأة من تظم ماذا في جماعة أو في قوم يذكرون رب العالمين ولذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين، فقال ما أجلتكما فقال نذكر الله فقال نذكر الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله فقال له الله فقال إنما استحلفتكما ما استحلفتكما تهمة لكما وإنما جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، ومدين أن الله يباهي بكم ملائكته. هذا ما تعلم أو هذا ما يجب عليك علما وهذا شرف ما أنت فيه يا طالب العلم ولكن يعلم أن هذا الشرف موقوف موقوف على حقيقة كبرى وأولى هذه الحقائق هي أدبها وأخلاق أهلها نعم فأول آدابها وأخلاقها ما يكون من الطهارة فإياك أن تجلس مجلسا كهذا على غير طهارة تقول ما يقول الناس في فقهية عجيبة يقول ما يجب ما تكلمنا في وجوب ولا تكلمنا في حقه والأصل أن المؤمن على طهارة كما في الحديث ولا يحافظ على الوجوء إلا مؤمن وأدب والأدب مع كتاب الله وكتاب نبيه كما أخبر ألا إني كرهت أن أسكر الله على ماذا على غير طهر ولذا يرى مالك كراهة التحديث على غير ماذا على غير وضوء يرى مالك كراهة التحديث على غير وضوء فإذا هذا أول آدابها الطهارة وأما الأدب الثاني فالجمال والزينة كما في حديث جبريل أن جاء أبيض الثيابي شديد سواد الشعر عليه السلام لا يرى عليهم من أثر السفر لا يرى عليهم من أثر السفر فقال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم نعم دينكم إذن فهذه الهيئة دين وهي في عموم قول الله تعالى خزو زيناتكم عند كل مسجد خزو زيناتكم عند كل مسجد ومن هنا يذكر مالك في هذا الباب لأنه كان من أشد الناس عناية بمظهره وهيئته حال قدوم هذه المجالس فهذا أدب من بعد أدب الطهارة ثم الجمال وحسن الهيئة نعم ثالثا الجلسة واسمع فإن من الجلسة ما يغلق قلب المتعلم ويقطع عنه الفهم وما جلس جبريل ما جلس اقترب من فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل ركبتيه تماس ركبة النبي ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النووي رحمه الله وهذه الجلسة ماذا من الدين؟ فالأسف فيها أن تستقبل المتكلم بوجهك، كما قال بعض بعض الصحابة رضي الله عنه، والأثر لا يخلو من مقال. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر جلسنا حوله واستقبلناه بوجوهنا. أنت بهذا أوعب للعلم، وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه ماذا لبدا كادوا يكونون عليه لبدا وفي قوله لبدا معنيان أما الأول من الاقتراب حتى تزاحموا وقد كان هذا من فعل السلف ويذكرون طرية في مجلس سفيان ابن سعيد الثوري أبي سعيد رحمه الله تبارك وتعال أنه في مجلس تزاحم الناس حتى فقطوا على رجل فكسروا زراعه فأخذ يصيح يا سفيان لست مني في حلف لست مني في حلف مما فعلوا به وسفيان لا يسمع فقال ما يقول الرجل قالوا زدنا في استماع يعني عرضوا عليه كأنهم يقولون زدنا يعني ارفع صوتك ليسمع كان سفيان فهم أن الرجل يطلب ماذا سماعا وكتم شكاية الرجل عن سفيان حتى كسرت ساقه أو كسرت يده عزرا في هذا فإياك وجلت الشيطان من الجلوس بعيدا فإن هذا مما يتنافى والأدب وأدب الطلب وكان صلى الله عليه وسلم يقول ان تفرقكم في الوديان والشعاب من الشيطان فكان الصحابه بعد سجله جلته جلت بحيث لو ضمهم بصاد لما ذا توسعه لو سعه وكلما كنت اقر الى فهم المتكلم فانت او عبد للعلم ولذا لم يسال جبريل اسئلهه من عند الباب وانما دخل حتى اقترب وزاد أو عظم قربه حتى تماست ركبته بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وأدب رابع لا يفوتك في هذه المجالس يا طالب العلم وذلك الأدب الرابع أن تأخذ من هدي الشيخ بقدر ما تأخذ من علمه فإياك أن تكون غايتك من الدرس هو ما يتكلم به شيخك فهناك علم آخر ناطق وهو علم الهدي والسمت فخذ من شيخك أي خذ من سمت وهديه ودله بقدر ما تأخذ من علمه وفقه، ومن هنا كانوا يحضرون المجالس وغايتهم من هذه المجالس ماذا أسمت والهدي كان يحضر مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف فكان الذين يكتبون خمس والذين ينقلون من هدي أحمد ودله وسمته هم الباقون الذين ينقصون عن الخمسة آلاف بخمس مائة ما علم خامسا إياك واللغط في هذه المجالس أو رفع الصوت بغير حق فهذا أبو زكريا العنبري عطس في مجلس بعضهم فأغفى عطاسه جدا حتى لا يزعج ماذا شيخه بمثل هذا فقال له بعضهم لا تخف لست بين يدي الله وفي ذلك معنى آخر من هيبة الأستاذ عظيم الهيبة حتى يابى أن يزعجه بماذا بمثل هذا الصوت المسموع به لأنه صوت ماذا جبلة وخلقة وهذا مما لم يدفع ولكن انظر كيف اجتهد في دفعه حتى لا يزعج أستاذه بها فتأمن فإن لم يكن هذا أدباً مع الأستاذ فحسبك أن يكون أدباً مع ماذا؟ مع ما يتكلم به ماذا؟ الأستاذ. ولذا يذكرون عن مالك رحمه الله ربما كان الشافعي في مجلسه فكان من فرط أدبه يصفح ورق صفح رقيقاً لا يزعج مالكاً بماذا بصوت؟ لذا كان بعض أهل العلم إذا سمع لغة في مجلسه غضب وقام عنهم يقولون يصفون مجلس بعضه بأنه لا ينطق فيه أحده ولا يبتسم فيه أحده إجلالا لشيخه فيقولون فإذا تكلم يعني أحده في المجلس يعني بغير إذنه أو بغير سبب موجب للكلام قاموا أو قام عنهم وانصرف قام عنهم وانصرف فتأمن فذاك أدب رابع أما الأدب نعم ذاك أدب خامس أما الأدب السادس يا طالب العلم فلا يقوم أحده ولا وليتحرك في مثل هذه المجالس إلا أن يأذن له أستاذ وكان بعضهم من فرط هذا يجلسون كأن على رؤوسهم ماذا؟ الطير لا يتحركوا ولا يقوم ماذا؟ أحد يجلسون سموتا سكوتا كأن على رؤوسهم ماذا؟ على رؤوسهم الطير كما يصفون بذلك مجلس عبد الرحمن بن مهدي حتى قالوا كأنهم في صلاة. نعم. حتى قالوا كأنهم في صلاة. وأما الأدب السابع فأدب مع أدب مع كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا غاية في الأدب، ترق قلوبهم لسماع آيات الله، وتدمع عيونهم لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ ما تجد في مجالس اليوم أنها مجالس خالية. من وعظ القلب أو خالية من حظ القلوب يملؤون عقول الناس علما ولا يقصدون قلوبهم ماذا موعظتها فوالله ما ينفعهم أن امتلأت عقولهم ما لم, ما لم تمتلئ ماذا قلوبهم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها ماذا العيون درفت منها العلوم. وقد كانت مجالس أهل العلم قديمة تجري فيها الدموع مجرى مياه المطر لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لآية من الكتاب واعظة فهذا أيوب السختياني وخبره لا يخفى عليكم يقول مالك حجشت حجتين فلم أروي عن أيوب يعني أي رواية حتى حجشت السالسة فوجدته يحدث عند بئر زمزم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى تختلف أضلاعه قال فرحمته فرويت عنه فرحمته فرويت عنه وقد كان في مجلس سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى يسمعون وقع الدمع على الحصير أي في مجلس ودعنك من يصف هذا بأنها مجال صوفية فما كان أيوب صوفيا وما كان سعيد ماذا صوفيا ولو كانت هذه الدمعات في مجالس الصوفية فوالله لقد استأثروا بما يجب أن يكون ماذا حقاً وجب علينا نحن هذا فاعلم نعم هذا فاعلم لأن بعض الناس يزاهد عن هذا حتى فمعن اليوم من يقول نحن مش بتوع وعظ أو كلمة من هذا كأن ينبغي أن تكون مجالسنا خالي من من الوعظ لا والله بل الوعظ أصل من أصول تلك الدعوة المباركة التي ننتسب إليها وقد كانت مجال أئمتنا وعلمائنا لا أبدا لا تكون خالية أبدا من موعظة شوف مجلس النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها ماذا؟ العيون ووجلت منها ماذا؟ القلوب منك لو تأملت الموعظة ما قرأ عليهم سورة قاف يومها ولا حدتهم بخبر القيامة إنما قال عليكم بماذا بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا إلى آخر هذا الذي أبكت صحابة رضي الله عنه لماذا ترقنا الدمعات للصوفية وأشباههم لماذا تركنا الدمعات لأصحاب مناهج مناهج ضال أو منحرف ونحن أولى بها عباد الله نعم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الموصوب بأن جمعه قريب يسمع القرآن فيبك وصاحبه في هذا أبو بكر كان آية في الدموع وأما عمر فحدث ما شئت أن تحدث عن رقة قلبي وأما عثمان أمنوا وقانتوا أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه وأمن وأمن فتأمن فهذه مجالس الخشوع والإخبات ولو كنت تسمع فيها يجوز ولا يجوز يجب ويستحب ولو كنت تسمع فيها من قواعد أصولية يقولون عنها جامدة أو من قواعد فقهية أو كذا ولو كنت تسمع فيها من هذا فلا يصرفنك هذا عما عم يجب أن يكون في هاجي المجالس من الخشوع والتدبر والإخبات ومن هنا كانوا كما سمعت يسمع وقعد معاتي سعيد على الحصير في مجلس بل هذا ابن المنكدر محمد رحمه الله يصفه مالك يقول لا يكاد أحد يسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان إلا كان يبكي إلا كان يب ولذا ما كانوا يأخذون عن الرجل حديثا أن يرى أن يرى منه شيء في التحديث كما ذا كما لو بصق جهة قبلة أو كما لو بصت قدمه أو كما لو حدث وهو ماذا يبتسم كما لو حدثه ماذا يبتسم ولما احتج بعضهم على احد العلماء فقال له تحدث وانت تضحك قال وانه هو ايه اضحك وإيه؟ وابكى قال له طب ابكي اذا يعني انت تأخذ شطر الآية وتترك الثاني لمن تترك شطر الثاني الآية الثاني لمن فقال له ابكي اذا نعم ابكي اذا فمجالسنا وإن كانت مجالس علم وفقه فلست تعدم فيها ماذا موعظة ولو كانت هذه الموعظة في الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على محجة بيضاء وما ترك أمرا من أمر الآخرة إلا وقربهم إلى جنة رب العالمين وما ترك أمرا من أمر الآخرة إلا وبعدهم فيه عن ماذا عن نار رب العالمين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هذا فسمع فهي مجالس قشور وإثبات سابعا إياك واللغة فيها أو اللغة إياك واللغة ورفع الأطوال فيها فإنها مجال السجري فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه ورب العالمين قالها في آية من صورة الحجرات تقرأ وهي تحفظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي والآية باقية لم تذهب دلالتها فاللغة في مجالس العلم تصدق عليه ماذا هذه الآية ورفع الأصوات فيها ينزل فيها بها هذا الوعي الربان الذي أخبر به رب العالمين فليست الآية خاصة بحياته صلى الله عليه وسلم وإنما معنى الآية باقي في الأمة إلى قيام الساعة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سامنا جنبوا مجالسنا هذه الغيبة وذكر الناس بسوء وكونوا على أدب البخاري رحمه الله لا تذكرون رجلا إلا لحاجة وإن ذكرتموه فاسكروه على وفق قول الله تعالى فمن ابتر غير باغ ولا عاد فلا, اسمه فلا اسم عليه شرط أن تعزم الحاجة أن تعزم الحاجة لتسقط بها ماذا حرمته ويتعين ماذا غيبته فوالله لكم تسي إلى شيخك إذا ذكرت عنده رجلا بماذا بسوء وإذا اغتبت أحدا يعني عنده فإياك وهذا فإن ذكرت رجلا فاسكره مضطرة وإن ذكرته مضطرة فلا تتوسع وكن على مذهب البخاري فيه نظر تكلموا فيه أو ضعفوه أو تركوه وهذا أدب سابع أدب سامن هذه المجالس يا طلبة العلم مجالس مشروطة بمعنى لا يحضرها رجل إلا على الشرط والمسلمون عند شروطهم أرأيت إلى الخضر كيف قال لموسى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك ماذا منه ذكرى ولذا كان بعضهم إذا جلس هذا المجلس قال لا يجلس بيننا قدري ولا يجلس بيننا طاعن في الصحابة رضي الله عنهم ولا يجلس بيننا مكفر ولا يجلس بيننا رجل متحرق على أهل العلم ولا يجلس بيننا رجل ما جاء للعلم وإنما جاء لماذا لحاجة في نفسه ولا يجلس بيننا رجل لا يرى في نفسه توقير الصحابة رضي الله عنهم ولا يجلس بيننا رجل رجل متهما النبوة، ولا يجلس بيننا رجل يرى جواز الخروج على ولات الأمر، ولا يجلس بيننا رجل يرى ما يرى الخوارج من التقصير بالكبرى، ولا يجلس بيننا رجل يكفر ولات الأمر يعني والحكام بإطلاق، ولا يجلس بيننا رجل من عوائل جنات، فإنها مجالس ماذا؟ الشروط لو ألم فهذا بعض ما يكون من آدابها وأخلاقها ما سمعت وقد كنتها تذكرة وعبرة لكم يا طلبة العلم وهذا نعود إلى درسنا في الفقه حتى تنتهي حصتنا هذه في آدب الطلب والله مستهى